طاب الاحبه من دنيا قد رحلوا الى الجنان في خضرائها نزلوا ارى الصحابة حولي وقد هجروا دنيا المتاعب من اكدارها رحلوا يبكيه محراب وصوت مأذنة ومصحف مكي بالليل يبتهل وبردة بيضا ما زلت أذكرها خفيفة النسج من أعتق الحلل يا رب إخواني أبو كريم يا رب ترحمه الله الحياة طائفا وجده وسالم المقدام أنعم به رجلا أمسا غيورا على الإسلام يبتسل لبان دار الله يونا مسلم المقدام انعم به رجلا امسى غيورا على الاسلام يبتسل لبى نداء الله يوم ناداه لا تنهي عدد ولا علل كوثبه الفرسان حين ينتفض لا يعرف الكسل صغيره في السن لكن في محياه بحولة الأبطال فارس البطل يا سالم يا سالم رحبا يا مشعل الوقت مش يضيق لنا الأيام لنا يا خير التحل يا سالم رحبا يا, يا, يا مشعل